الايمان بالاخره والتعمق فيها يزيدنا ايمانا بعدل الله حز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا كل انسان مسؤول عن نفسه مسؤول عن اوزاره عن ذنوبه الا تذر وادرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى ما في نقص ما في ظلم عدل كامل والامام بالاخره والتعمق فيها يزيدنا شعورا بالمسؤوليه في النهاية انت المسؤول لن ينظر من هم اهلك يوم يسر المرء من اخيه وامه وابيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. لن تنفعك عائلتك. لن تنفعك قبيصك. لن تنفعك انسابك. انت انت. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ومن ضل فانما يضل عليها. ولا تذر وازره وزر اخرى. لن تتحمل عنك جماعتك الوزر.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 لا ينفعك والله انت ابن فلان ولا ابن الشيخ الفلاني ولا ما راح ينفعك الله لن ينفعك الا عملك فاتق الله في نفسك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع اهله يا بني كعب بن الويل انقذوا انفسكم من النار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 فتنفع جماعك ولا ينفع نسبه الا نفع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا ثم بعض الناس قد يسأل ويقول هذا الاخره فما قائد الدراسه اشراط الساعه الصغرى والكبرى وعلاماتها وتفاصيل الاخره ما الداعي لكل هذا ويجيب الشيخ عمر الاشقر حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا وكتبه في العقيده وبالذات في الاخره له ثلاث كتب في الاخره القيامه الصغرى والقيامه الكبرى والجنه والنار وهي من افضل ما قرات وقد قرات الكثير فيما تكلم عن الاخره لكن من افضل ما قرات ترتيبا وتجميعا بدون الدخول في علم المنطق والفلسفه والرد على الشبهات والرد على المنحرفين وانما مباشره تركيز على طرح العقيده هو ما كتبه الشيخ عمر الأشقر فاوصيكم به وهو احد المراجع التي استعملتها في هذه السلسلة فبعض الناس يقول الدخول في مثل هذه السلسلة هو انشغال عن امر الواقع وعن الامور الاهم انصرفوا لبناء اقتصاد اسلامي ولا انصرفوا لبناء السياسة والنهضة بالامة والامة تخلفت تعليميا فانقذوها في هذا المجال وامسال ذلك نحن نعيش واقع صعب اممه متخلفه لا بد لنا من القيام بنهضتها فلا تشغل الناس بمثل هذه الامور واشغلوهم لا تشغلوهم بامور الاشراط الساعه والاخره والدجال وامثال ذلك واشغلوهم بهذه الامور ونحن نقول اولا المسلم العارف بدينه الواعي بزمانه يعرف اهميه التوازن بين الامرين فضل الله عز وجل لم ننشغل عن امر اقتفاء اسلامي او امر تعليم والنهضه بالامه وامثال ذلك لو كان هذا شغلنا الشاغل بعض الناس وانا انزعج من هذا بعض الناس شغلهم الشاغل السحر ولا الجن والشياطين ومشغولين بهذه القضيه فقط ليس له اي اثر في الواقع ليس له اي اثر في انكار المنكر واقامه المعروف واصلاح الامه والنهضه بها هذا خطأ. هذا ذلي. نعم لكننا نقول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 لكنها لم تشغلهم عن امر دنياهم وعن النهضه بامتهم واصلاح زمانهم فنحن عندما نفعل هذا نفعله ونحن نوازن ولا ننشغل وانما نتعلم نحن ما جعلنا كل دروسنا وكل نشاطنا وكل عملنا في هذا وهذا الذي نريد ان نؤكد عليه للشباب اليوم احرصوا على التوازن وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره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 ويلحق به الشباب لانهم ينقصهم العلم. فهذا داعي اكبر لتعلم هذه المسألة. ثم الا ترى وقد رأيت علماء اكبر علماء الزمان هذا الزمان من غير المسلمين من الكفار مشغولون اي من بدراسة التاريخ ودراسة الفلك ودراسة الجيلوجيا لماذا? لماذا يفعل كل هذا?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 نحن لا نحتاج ان نفعل ذلك نحن عندنا مصدر اصيل صحيح لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يخبرنا عن الماضي ويخبرنا عن المستقبل فكيف نتركه يبذلون البلايين لاصل الوصول الى شيء من امر المستقبل ونحن عندنا بجهد بسيط نستطيع ان نعرفه ونحن متاكدون انه حق فكيف نتركه اذا دراسه الامور الغيبيه يعيننا على الايمان بالغيب ووقوعها يزيدنا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 اقدروا له قدره قدروه بناء على مقاييسنا الطبيعيه مقاييس الارض الطبيعيه قدروه فتاتي هذه الاحكام لتعلمنا كثير من الامور قد لا نحتاجها نحن اليوم لكن قد يحتاجها الناس بعد ذلك وتوارث هذا العلم مهم لهؤلاء الناس اذا دراسه الاخره يحركنا في هذا الاتجاه ثم يحركنا كذلك في اتجاه الحمل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 بعرض من الدنيا يعني استعجل قبل لا تأتيك الفتن يرويه الامام مسلم وفي الحديث الاخر بادروا بادروا بالاعمال سبعا يعني استعجل كيف, كيف ان الاخره تجعلنا ندفع انفسنا دفعا نحو العمل استعجل اذا كان عندك اموال تصدق انفق بسرعه لا تتاخر اذا كان عندك صحه ابذلها اشتد في العمل يا شباب احفظوا القرآن ترى كبرت لن تستطيعوا ان تفعلوا ذلك. بادروا. بادر يعني ماذا? يعني افعل شيء قبل لا يأتيك شيء. بادروا بالاعمال سبعا. يعني ابذلوا الجهد ابذلوا العمل قبل ان يأتيك واحد من سبع امور. ماذا تنتظر? يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تنتظرون الا فقرا منسيا? لما يصار الانسان فقير فقر شديد بس هم لقمة العيش. ما يفكر بقرآن ولا يفكر بصلاة ولا. أو غنى مطغية يكون غني جدا ياخصر فقير جدا يشغلك الفقر ياخصر غني يشغلك الغنى ويطغيك يجعلك تتكبر على الناس. او مرضا مفتدا مرض مزمن مفتد يجعلك جالس او مستلقي لا تستطيع ان تعمل صلاة او تصوم او, أو تقرأ قران بسبب حالك المرضية او هرما مفندة او مفندة هرم شيخوخة. خلاص. يقل الجهد وتقل الذاكرة. ماذا تنتظر? او الدجال فشر غائب ينتظر. ماذا تنتظر? تنتظر اشراط الساعة تاتي او الساعة قيامة? والساعة ادهى وامر. يرويه الامام الترمذي وهو حديث حسن. اذا الايمان بالاخره يدعونا ويدفعنا دفعا نحو العمل. نحو العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي يرويها ابو هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا يعني ما هو الدينار اللي اجرى اكثر فقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى تتصدق وانت صحيح الجسم وتتمنى انك تجمع شويه راس مال عشان تتامل الغنى تتصدق من هذا الراتب المال خير من ان تتصدق بعدين. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم لما يأتي الموت. فتقول قلت لفلان كذا ولفلان كذا. عطوا فلان كذا. عطوا فلان كذا. كان لفلان. ما تقدر تغير انت غلاط لما يجيك الموت. الله راح تتوزع اموالك. فانت تختار واحد من امرين. يا هي اموالك يا اموال الورثة. ياهم يستبدون منها يا تستفيد منها من صار الذي يقول لك انتبه وقد كان لفلا حديث متفق عليه وخاصه كما نوجه الحديث للشباب فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الحديث لكبار السن وكذلك جاء في القران يقول الله عز وجل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير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 هذا معظم الامه فاذا وصل الانسان الستين خلاص لا يفكر في الدخار وفي التجاره وفي ارباح خلي يبدا يفكر كيف الان يبني له قصر في الجنه ويغرس له اشجار في الجنه هذا الان يبدا شغل الجد وان كان الحياه لازم كلها جد لكن من بلغ الستين فالانذار مضاعف اليه الحديث في امر الاخره لا شك انه مخيف لكن المؤمن بين الخوف والرجاء فاسمحوا لي ان اتلو عليكم بعض الايات والاحاديث في الخوف والرجاء وبها نختم ان شاء الله لنتحدث في الغد عن امور الاخره واولها امر الموت والروح في باب الخوف يقول الله تعالى واياي فارهبون ويقول عز من قائل ان بطش ربك لشديد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 فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما اربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هذا الخوف مفيد لانه يورث الجنة يقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتا هذا الاشفاق هذا الخوف هو دافع اساسي نحو العمل ونحو الاخره والحذر من بطش الله عز وجل يصف الله تعالى اهل الجنه في حوارهم مع بعضهم فيقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين كنا نخاف. ما هو مثل الناس اللي يلعبون يلهون. لا خوف ولا شفقة من الله عز وجل ولا حذر. ما نتيجه هذا الخوف ما نتيجة هذا الاشفاق من الله عز وجل. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اطفت السماء. يقول اني ارى ما لا ترون.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 ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا. ومن اتاني يمشي اتيته هرولا ومن لقيني بقراب الارض خطيئه لو ملأني الارض كلها بالذنوب بالخطايا. جاءني لا يشرك بي شيئا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 اي خبر عظيم هذا اي بشاره عظيمه هذه فمعاذ قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا فقال صلى الله عليه وسلم اذا يستفيدوا ان الفعاله يقول اخاط يعتمدوا عليها ويتركوا العمل الصالح واذا دخل الانسان في المعاصي قد يختم له بالسيئات وقد يقع في الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف يعتمد عليها ويدخل في المعاصي فكتمها معاذ ما كان يحدث بهذا الحديث الى ان جاءته المنيه فحدث بالحديث خشيه كتمان العلم يرويه البخاري ومسلم فاي بشاره اعظم لنا من هذه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم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 فقط على الاحاديث والايات التي تخوف من النار والاخره فقد يياس لكننا نعيشكم ان شاء الله ونحيا معكم في امر الاخره بين الرجاء والخوف ونبداها غدا باذن الله مع الحديث عن الموت والروح والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته